حذر يا والي يلا حذر يا من اللي مثلك واصل لكل المعاني من اللي مثلك واصل لكل المعاني يا علي تحسدنا صارت يا علي نجوم السماوات والكواكب صارت لك سلام من قلبي يخص لك رغم كل المسافات نويهن لك يا حدا يبقى وي صارب يا تربك مولدا يا كرار والينا يا كرار والينا يا, يا, يا, يا يوم من ولدت الزهراء طه المصطفى استمشر كل البلا من اللي ماوي وأهل مصطفى كل اللي زنا يا المصطفى استبشر كل ظلال اللي ضاوي من غير نور وطاوه حار من ننزوج فاطمة الحيلة وطاوه صار في الكون زوج فاطمة الحيلة ونور يبتني نور وانت بعلك الصاد زين ابو الحسن حسيا من هذا الزواج الله زين ابو الحسن وحسيا من هذا الزواج الله سيت النساء هل تراب وجدم تتكلم نلتج الفم هاليوم اسمع من ولك علم الفم اعلم مات الانديه وكل ستقدم فالطيور الثغار اللي بيشم وصلني يابدو الفرح حيد ثبت الدين ولاب كل سوح الحرب وجدتني يا شي يا سوح الحرب وجدتني يا عشي يا شي الناس عرفت الله بيه وبعض هاي الناس حيد العبدك اقهر هاي الناس يا حدر تحي waya shams hada shati taa ميتلك عجيب انت منفتح البرج للمعضله الله نزل مصحفي بجنبي ملا انت تسمع كل شيء هو منزله انت تسمع كل شيء هو منزله وانت تسمع كل شيء هو منزله شي شي شي يا ابن حسن يا ابن حسن, يا بل حسن، علي, علي, علي علي علي علي علي يا امامي يضفي النور جاد كلما اقبال تنويرك صفر وليا طبع النور يطف على المياه يا علي الكرار نورك ما طفى يا علي الكرار نورك ما طفى يا امام الكنصره حد احكي لي ما حشلنا يا علي المقاعده alama shayt fi al يا من التجي في استديوهات الثقلين الاسلاميين الديواني من كلمات الشاعر الحسيني احمد الخالدي اداء الرادود الحسيني اياد محمد الهندسه الصوتيه والتوزيع محمود الشمري وأحمد الشمري